ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا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 وَمَن كَانَ غَلِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفُ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إلَيْهِمْ أموالهم فَأَشْهِدُوا عليهم وَكَفَّا بِاللَّهِ حَسِيبًا لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِن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 ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في اولادكم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 فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركوا من بعد وصيتي يوصين بها أودين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولدا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 وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السلث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث Mim bagi wasiat yang usah biha atau dini yang tidak muzhar wasiat dari Allah. Allah Alim Halim. Itikah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 يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن ان تذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموه فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وَإِنْ أَرَدْتُمْ مُسْتَبْدَلًا لِزَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نِصْفَ مَا طَلَّقْتُمْ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا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 حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخاناتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة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 والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحلل لكم ما وراء اذانكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فَمَسْتَمْتَعْكُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَأَتُهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيْضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا حَكِيماً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 يريد الله ليُبين لكم ويهديكم سُنَنَ الَّذين مِن قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم Why Allah It Áfriyad عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات It Suresını ميلا takut يريد الله aquí يخفف عنكم وخلق merry ضعيفا Ya ayuhah! Kalian yang beriman, janganlah kalian mengambil keuntungan di antara kalian dengan berbuat jahat di dalam hati kalian, Inna Allah kan bikum rahima Womenn yafعل ذلك arduana wazulman Fasowf nuslih nara Wakan ذلك ala Allah yasira إن تجتنبوا بكاء ارمات هون عنهن نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض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 Wahai, akan syaitan itu berbicara dengan orang lain, maka dia berbicara dengan orang lain. Apa yang mereka lakukan jika mereka beriman kepada Allah dan hari dan mereka menerima apa yang Allah berikan kepada mereka, dan Allah mengetahui إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَوْتِ وَإِن تَكُوْ حَسَنَتَيْ يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا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 Ya ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابدي سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى سافر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمست النساء فلم تجدوا ما فتيمموا Fateyammu cairan tibah, famsahu bujohi kum, wa aidi kum. Inna Allaha kana afo dan rafurah. Alam tera? Ina ladin aotu naciban min alkitab, yashteru aldzalat, dan Allah tahu dengan anda dan Allah berkata oleh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 Walau anhum qalu sami'na wa atagna wa asma' wa dzurna lakanah khairan lham wa akwa ma walakillanahu Allah bikhufrihim يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان تضم سواها من قبل أن نطمس أولوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا 126. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 15. 15. 16. 16. 16. 17. 17. 17. 18. 21. 22. 23. 25. 23. 24. 25. 24.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 من آمن به ومنهم من صد عن وكفى بجحنم مسعيرا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 إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله لعما يعظكم به Inna Allāhā ka-nasmiyān bāsiyā. Ya ayyuhā al-ladzīn amanu, aṭiyyu Allāhā wa aṭiyyu Rasūlu wa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 يريدون أي يتحكمو إلى الطاو وَقَدْ أُمِرُوا أي يكفرو به ويريد الشيطان أي يضللهم ضلالا بعيدا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 وَإِذَا الَّتَيْنَا هُم مِلَّدٌ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَهَدَيْنَا هُمْ صِرَاطٌ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 وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِلَّا مَا أَصَابَكُمْ إِنَّ الْأَصَابَ لَأَجْرٌ لِّمَن يَصْبِرُ الله ليقولنك إِنَّ اللَّهَ لَا يَقُولَ لَنَكَ أَلْلَّمْتَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مَوْدَةً يَالِيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفْوزَ فَوْزًا عَظِيمًا فَالْيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ 119. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغنب فسوف نؤتيه أجرا عظيما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 وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخضرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا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 ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيئة طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا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 ومن يشفع شفاعة سيئتين يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييت بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إذا الله كان على كل شيء حسابا، الله لا إله إلا هو، لا يجمعنكم إلا يوم القيامة لا عيب فيه، ومن أصدق من الله حديثا.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 ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق او حصرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم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 فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحذير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحذير رقبة مؤمنة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 وَكُلُّوَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى فَأَضَلَّ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَرْفَرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رحيما إن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 تضعوا أسلحتكم وخلوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم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 Taatfahum minhum ayi yudzuluk, wma yudzulun illa amfushum, wma yudzuruk min shayi. Wa anzal Allahalik alkitab walhikmat wa almak ma lam takun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 mereka tidak beriman kecuali laki-laki dan mereka tidak beriman kecuali syaitan yang meriak. Lainnya Allah. Dan Dia berkata, وَلَا ظَنٌّ لَّنْهُمْ وَلَا أَمْنٌ لَّنْهُمْ وَلَا آمِرٌ لَّنْهُمْ فَلْيُبَطّكَنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمِرٌ خَلْقَ اللَّهِ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 مَن يَعْمَل سُوءَ أَن يُجَزَ بِهِ وَلَا يَجِد لَّهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون لقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن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 الَّتِينَ لَتُؤْتُنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْوَبُنَ أَنْ تَنْكِحُهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْتَ قُومُ لِيَتَمَّ بِالْقِصْطِ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 119-وأحضرت الأنفس الشح 110-وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا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 وَإِن يَتَفَرَّقَ يَولِ اللهُ كُلَّ نَّفْسٍ مِّن سَعَتِهَا وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ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 ايكن نونيا او فقيرا فالله اهلا بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعذلوا وان تلو او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا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 وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَلَمْ نَعْقُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْ يَرْعَى اللَّهُ الْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسا لا يرئون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. مذبذبين بين ذلك لا إله إلا وَلا إله وَمَن يُظْلِمُ اللَّهَ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا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 Wasaup yaiti Allah Mu'minin ajaran agama. Ma yafal Allah b'adab kum inshakrutum wa aman tum. Wakan Allah shakir alimah. La yuhub Allah Jihr b'su' min alqol ilaa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 وبكفرهم وقولهم على مر يم بهتان عظيمة وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مرية رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شكٍ منه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 وَأَخْذِهِمُ الرِّبَى وَقَدْ نُوُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدَنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا لَكِنِ الْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ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 لي يستنكف المسيح أي يكون عبدا لله وللملائكة المقربون وَمَن يَسْتَنْكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إلَيْهِ جَمِيعاً